الوحدة الحادية عشرة الناس والأماكن الدرس الثاني والستون المفردات انظر واستمع وأعد هنا هناك أصدقاء ازدحام شاطئ البحر قرية مدينة سعيد هاد مدير الشركة أسواق شركات رحلة عمرة جواز السفر جنسية قطار مشكلة أستاذ تلوث يتزوج ينتقل نقي يزور نصف الساعة الوحدة الحادية عشرة الناس والأماكن الدرس الثاني والستون مفردات إضافية انظر واستمع وأعد بيضاء سوداء خضراء حمراء صفراء زرقاء